بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سينقاف كذلك يوحي إ ل ي ك و إ ل ى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له م ا ا ل س م و ا ت و م ا في ا ل أ ر ض وهو ا ل ع ل ي ا ل ع ظ ي يكاد م ا ل س م ا و ا ت يتفطرن م ن فوقهم و ا ل م ل ا ئ ك ة ي س ب ح و ن ب ح م د ر ب ه م و ي س ت غ ف ر و ن ل م ا ء ألا الله ا ل غ ف و ر ر ا ل ح ي م والذين اتخذوا م ن د و ن ه أ و ل الله ي حفيظ ا ء ع ل ي ه م م و ا أنت ع ل ي ه م ب ل س ي للعلوم ك ا ل ا س ل ا م ن ح و ل ه ا وتنذر ي و م ا ل ج م ع ل ا ر ي ح فيه فريق في ا ل ج ن ة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أ م ه و ا ح د ة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير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 و إ ل ي ه أ ن ي ب فاطر السماوات و ا ل أ ر ض جعل لكم من أ ن ف س ك م أ ز و ا ج ا ومن ا ل أ ن ع ا م أ ز و ا ج ا ي ذ ر أ ك م فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات و ا ل أ ر ض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إ ن ه بكل شيء عليم م شرع ل ك الدين ما شركه الهدى و وصينا شركه دعويه ن ولا غير ربحيه كبر ذات مضمون م اجتماعي د ه الله يجتبي إ ل ي ه من يشاء ويهدي إ ل ي ه من ينيب وما تفرقوا إ ل ا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا ك ل م ة سبقت من رب ك إ ل ى أ ج ل مسمى لخضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أ ع م ا ا ل ن و ل ك م أ ع م ا ل ك م لا حجة ب ي ن ن ا و ب ي ن ك م ا ل ل ه ي ج م ع بيننا و إ ل ي ه ا ل م ص ي ر و الاسلاميه ذ ي ي ن ح ج و ن م ا ا س ت حجتهم حجتهم ج ي ب ربهم له داحظة عند و ع ل ي ه م غضب و ل م ن ا ب شديد ا ل ل ل ه ا ذ ي أ ن ز ل ا ل ك ت ا ب ب ا ل ح ق و ا ل م ي ز الاسلاميه ن وما يدريك لعل الساعة موسوعه ل النابلسي ا ي ن ه و ا للعلوم الاسلاميه ي ب ع شركه يرزق من ي ش ا ء و ه و ا ل ق و ي ا ل ع ز ي ز من كان ي ر ي د ح ر ف في الآخرة له نزد ح ر ف ه ومن ك ا ن يريد حرف ا ل د ن ي ا ن ج ت م ن ه ا وما له في ا ل آ خ ر ه من نصيد ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ولولا كلمه الفصل لقضي بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم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 ش ك ر ام يقولون افترى على الله كذبا فان يشاء الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إ ن ه عليم بذات ا ل ص د و ر وهو الذي يقبل ا ل ت و ب ة عن عباده ويعفو, ويعفو عن السيئات ويعلم ما ي ف ع ل و ن ويستجيب الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله الكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في ا ل أ ر ض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إ ن ه بعباده خبير و ه و الذي ينزل ا ل غ ي ث م ن بعد م ا ق ب ل و ي ن ش ر رحمته وهو ا ل و ل ي ا ل ح م ي د و م ن آ ي الاسلاميه أ ر ض و م بث ف ي ه ا دابة من داب وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أ ص ا ب ك م من م ص ي ب ة بما كسبت أ ي د ي ك م ويعفو عن كثير وما أ ن ت م بمعجزين في ا ل أ ر ض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آ ي ا ت ه الجواري في البحر ك ا ل أ ع ل ا م يشأ فيظلن ر ويعلم ا ك على ظهره إن ف ذلك لآيات لكل صبار شكور ي صبار ب أو ن كسبوا ويعفو كثير عن ويعلم الذين يجادلون في آ ي ا ت ن ا ما لهم من اجلهم موسوعه ا م ن شيء ف م ا ع ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا و م ا عند ا ل ل ه خ ي ر وأبقى ه ا آ م ا و الله ى ك ل و ن والذين يجتنبون كبائر ا ل م و ا ل ف و ا وإذا ما ح ش غ ض ب ع ه م يغفرون و ا ل ذ ي ن ا ب و ا ل وأقاموا ا ل ص ل ا ة و أ م ر شورى ه م الاسلاميه والذين إ ذ ا أ ص ا ب ه م البخل هم ينتصرون وجزاء س ي ئ ة س ي ئ ة مثلها فمن عفا و أ ص ل ح ف أ ج ر ه على الله انه لا يحب الظالمين, إنه لا يحب الظالمين و ل موسوعه ن ن ا ت ل م النابلسي ب ل ع ل ى ا ل ذ ي ي ن ظ ل م و ن ا ل ن ا س ويبهون في ا ل أ ر بغير ض ا ل ح ق أولئك ل ه م عذاب أليم و ل م ن صبر و غ ف ر إن ذلك لمن ذلك ع ز ه النابلسي م يضلل للعلوم من و من وترى ا الاسلاميه هل إ وقال ت ر يعرضون ينظرون طرف ا عليها خاشعين ه م من الدل من طرف خفي و الدل الذين, الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم أ ن ف س ه م و أ ه ل ي يوم ه م ا ل ق ي ا ألا م ة إ ن ا ل ظ ا ل م ي ن في ع ذ ا ب مقيم و م ا ك ا ن ل ه م من أ و ل ي ا ء ي ن ن ص ر و ه م من دون ا ل ل ه و م ن ي ا ء الله ف م ا ل ه من س ن ى ت ج ي ب و ا لربكم من قبل أ ن ي أ ت ي يوم لا مرد له من الله ما لكم من م ل ج أ يومئذ وما لكم من نكير ف إ ن أ ع ر ض و ا فما أ ر س ل ن ا ك عليهم حفيظا إ ن عليك إ ل ا البلاغ وانا اذا اذقنا الانسان منا رحمه فرح بها وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم فإن الإنسان, فان الانسان كفور لله ملك السماوات والارض يخلق ما شاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب ويهب لمن يشاء الذكور أو, او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل, ويجعل من يشاء عقيما إنه شركه ل م ا ل ل ه إلا وحيا أو من و ر ا ء حجاب أ و ي ه غير ربحيه ذات م ا م و ن اجتماعي حكيم وكذلك اوحينا إ ل ي ك روحا من أ م ر ن ا ما كنت تدري ما الكتاب ولا ا ل إ ي م ا ن ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا و إ ن ك لتهدي إ ل ى صراط مستقيم ص ر م و س ل ع ه ا ل ذ ي له م ا في ا ل س ي للعلوم الاسلاميه ل أ